تستمعون إلى حضارة العرب تأليف جوستاف لوبون ترجمت عادل زعيتر الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة بصوت محمد حرارة صدر عن كتاب صوتي حضارة العرب إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقين ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل ولم ينتشر القرآن إذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعات الديانات الجديدة أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسراً، فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ماقيست بما كانوا يدفعون سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم مقدمة المترجم بسم الله الرحمن الرحيم كان من نتائج اصطراع الشرق والغرب منذ قرون مضت وإلقاء العرب الرعب في قلوب الأوروبيين أنصار الأوروبيون يشعرون بمذلة الخضوع للحضارة العربية التي لم يتحرروا من سلطانها إلا منذ زمن قريب فأخذوا ينكرون فضل العرب على أوروبا وتمدينهم لها وأصبح هذا الإنكار من تقاليد مؤرخ أوروبا وكتابها الذين لم يقروا لغير اليونان والرومان بتمدينها وقد ساعدهم على هذا ما عليه العرب والمسلمون من التأخر في الزمن الأخير فلم يشاءوا أن يروا للعرب رقيا تاريخيا أعظم مما هم عليه الآن غير ناظرين إلى أن نجم حضارة العرب أفل منذ أجيال وأنه لا يصح اتخاذ الحال دليلا على الماضي ولم تخل أوروبا مع ذلك من مؤرخين أبصروا ما للعرب من فضل في تمدين أوروبا فألفوا كتبا اعترفوا فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية وقد راعى هذا الجحود العلامة الفرنسي الكبير جوستاف لوبون وهو الذي هدته رحلاته في العالم الإسلامي ومباحثه الاجتماعية إلى أن العرب هم الذين مدن أوروبا فرأى أن يبعث عصر العرب الذهبي من مرقده وأن يبديه للعالم في صورته الحقيقية ما استطاع وأخرج في سنة 1884 كتاب حضارة العرب الذي نعرض ترجمته على الناطقين بالضاد سلك العلامة لوبون في تأليف كتاب حضارة العرب طريقا لم يسبق إليها أحد فجاء جامعا لعناصر هذه الحضارة وتأثيرها في العالم شاملا لعجائبها مفصلا لعواملها باحثا في قيام دولة العرب وفي أسباب عظمتهم وانحطاطهم مبتعدا عن أوهام الأوروبيين التقليدية في العرب والإسلام وقد استعان لوبون بطريقة التحليل العلمي على الخصوص فعوضح في هذا الكتاب الصلة بين الحاضر والماضي ووصف فيه عرق العرب وبيئاتهم ودرس فيه أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم ونظمهم ومعتقداتهم وعلومهم وآدابهم وفنونهم وصناعتهم وتأثيرهم في المشرق والمغرب وأسباب عظمتهم وانحطاطهم لم يكن العرب على رأي لوبون من الأجلاف قبل الإسلام وقد رأى أن السجاي الخلقية للعرق العربي هي التي عينت اتجاهه وأنه وإن أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح التاريخ لا يكون هذا إلا نتيجة نضج بطيء وأن تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات لا يتم إلا بالتدريج وأن درجة التطور العالية التي تبدو للعيان لا تبلغ إلا بعد الصعود في درجات أخرى. فإذا ما ظهرت أمة ذات حضارة راقية كانت هذه الحضارة ثمرة ماض طويل ورأى لوبون أيضا أن جهل الناس لهذا الماضي الطويل لا يعني عدم وجوده وأن الحضارة التي أقامها العرب في أقل من مئة سنة وهي من أنظر الحضارات التي عرفها التاريخ ليس مما يأتي عفوا وأنه كان للعرب قبل الإسلام حضارة لم تكن دون حضارة الآشوريين والبابليين تقدما وكان للعرب عدا الآثار القليلة التي كشف عنها لغة ناضجة وآداب راقية وكان العرب ذوي صلات تجارية بأرقى أمم العالم عالمين بما يتم خارج جزيرتهم فالعرب الذين هذا شأنهم كانوا لا ريب من ذوي القرائح التي لا تتم إلا بتوالي الوراثة وبثقافة سابقة مستمرة والعرب الذين سقلت أدمغتهم على هذا الوجه استطاعوا أن يبدعوا حضارتهم الزاهرة بعد خروجهم من جزيرتهم في مدة قصيرة ثم ايد لوبون وجهة نظره بقوله ان البرابرة الذين قوضوا دعائم الامبراطورية الرومانية قاموا بجهود عظيمة دامت قرونا كثيرة قبل ان يقيموا حضارة على انقاض الحضارة اللاتينية ويخرجوا من ظلمات القرون الوسطى ثم ذهب لوبون الى ان المعتقدات القديمة في جزيرة العرب كانت قد ضعفت وفقدت الاصنام قوتها ودب الهرم في آلهتها وأنه كان في الجزيرة العربية خل النصارى واليهود من كانوا يعبدون إلها واحدا وهم الحنفاء ولكن لوبون الذي ذكر استعداد العرب للقيام برسالتهم العظمى أشاد بفضل الرسول الأعظم على العرب وزعامته الكبرى لهم فالرسول في نظره كان يبدو رابط الجأش إذا ما هزم ومعتدلا إذا ما نصر وذهب البون إلى أن الرسول الأعظم كان شديد الضبط لنفسه، كثير التفكير، صمودا حازما، سليم الطوية، صبورا قادرا على احتمال المشاق، ثابتا بعيد الهمة، لين الطبع وديعة، وكان مقاتلا ماهرا، فكان لا يهرب أمام المخاطر ولا يلقي بيديه إلى التهلكة. وكان يعمل ما في الطاقة لإنماء خلق الشجاعة والإقدام في بني قومه وكان عظيم الفطنة ورأى لبون أن السيد الرسول الذي كانت تلك صفاته أتى العرب الذين لا عهد لهم بالمثل العليا بمثل عال اهتدوا به فاكتسب العرب بهذا المثل العالي آمالا متماثلة وتوجهت به جهودهم إلى غرض واحد وصاروا مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل نشره في أنحاء الدنيا ثم قال إن محمدا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك كان فضل محمد على العرب عظيمة وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ والتعصب الديني هو الذي أعمى بصائر مؤرخي الغرب عن الاعتراف بفضل محمد قامت عظمة الرومان على عبادة روما وكانت روما سيدة العالم حين كان الروماني يضحي بنفسه في سبيل عظمتها ثم فقدت الأمم الإغريقية والرومانية والأسيوية مثولها العليا ولم يبقى لحب الوطن والدين والاستقلال والأمة والمدينة أثر في نفوس أبنائها وصارت الأثرة كل ما في قلوب هؤلاء والأثرة إذا كانت دليل قوم عاجز عن مقاومة قوم آخرين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل معتقداتهم وصار العرب أمة واحدة بفضل الإسلام وأصبح الإسلام مثل العرب الأعلى واكتسب العرب به من الحمية ما معه لفتح العالم اعلاء لشأنه بقيادة زعمائهم الماهرين ولم تكن جزيرة العرب قبل الإسلام سوى ميدان حرب دائم واسع لما تأصل في العرب من الطبائع الحربية فقد جاء الإسلام وألف بين قلوب العرب ووجه جميع قواتهم إلى البلاد الأجنبية وهم الذين ورثوا الشجاعة أبا عن جد صرعوا الأغارقة والفرس بفضل يقينهم وصار الناس يدخلون في الإسلام وينتحلون لغة العرب أفواجا وهنا يبدو إنصاف العلامة لوبون في بيان أسباب ذلك فقد صرح بأن وضوح الإسلام من أسباب انتشاره وبأن وضوحه هذا مشتق من قوله بالتوحيد المحض الذي فيه سر قوته ومن أسباب انتشار الإسلام كما بين لوبون ما أمر به من العدل والإحسان ومن طوى عليه من التهذيب للنفوس والتسامح والملاءمة لمناح العلم واكتشافاته ثم رد العلامة لوبون على الزعم القائل إن الإسلام انتشر بالقوة فمما قاله إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحرارا في عديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم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 أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والأديان ليست مما يفرض قصرا فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعون سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العالم وأكثر لوبون في مواضع كثيرة من ذكر الأمثلة على تسامح العرب ورأفتهم بالمغلوبين ومن ذلك أن العرب حاصروا الإسكندرية حصارا دام أربعة عشر شهرا وقتل في أثنائه ثلاثة وعشرون ألف جندي من العرب وأن عمرو بن العاص كان سمحا رحيما نحو أهل الإسكندرية مع تلك الخسارة التي أصيب بها العرب ولم يقص عليهم وصنع ما يكسب به قلوبهم وأجابهم إلى مطالبهم وأصلح أسدادهم وترعهم وأنفق الأموال الطائلة على شؤونهم العامة ولذلك لم يكد القرن الأول من الهجرة ينقضي حتى كانت راية النبي العربي تخفق فوق البلاد الواقعة بين الهند والمحيط الأطلنطي وبين القفقاس والخليج الفارسي وفوق إسبانيا وبحث العلامة لوبون في القرآن وأصول الإسلام وفيما يسنده بعض كتاب أوروبا إلى الإسلام من عوامل الانحطاط كعقيدة القضاء والقدر الجبرية وأحوال المرأة ومبدأ تعدد الزوجات رأى لوبون أنه ليس في القرآن من الجبرية ما ليس في الأديان الأخرى وأن فريقا من فلاسفة الوقت الحاضر وعلمائه يقول إن مجرى الحوادث تابع لسنة لا تتبدل وأن الجبرية الإسلامية نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبرم وملاومة وتسليم مثل هذا وليد مزاج أكثر منه عقدة والعرب كانوا جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لجبريتهم تأثير في ارتقائهم كما أنها لم تؤدي إلى انحطاطهم ولما تناول لبون حال المرأة في الإسلام بين أن الرجال كانوا قبل ظهور الرسول يعدون منزلة النساء متوسطة بين الأنعام والإنسان وأنهم كانوا يرونها أداة للإستيلاد والخدمة وأن عادة الوأد كانت شائعة بين عرب الجاهلية ثم جاء الإسلام وحسن حال المرأة وكان أول دين رفع شأنها ومنحها حقوقا ارثية لا تجد مثلها في القوانين الأوروبية وامر بمعاملتها باحسن مما في تلك القوانين وبين لوبون ايضا ان نقصان شأن المرأة حدث خلافا للاسلام لا بسبب الاسلام وان الاسلام الذي كان اول دين رفع شأن المرأة بريء من خفضه وانه اتفق للنساء ايام حضارة العرب متفق اتفق لأخواتهن حديثا في أوروبا من التقدم ثم التمس لوبون العذر للشرقيين في مراقبة المرأة فقال إن الشرقيين إذ كانوا مطلعين بغرائزهم على سرائر الأمور وكانوا يرون من طبيعة المرأة أن تكون غادرة غير وفية كما أن الطيران من طبيعة الطير وكانوا حريصين على صفاء نسلهم اتخذوا ما يروقهم من وسائل الحذر منعا لحدوث ما يخشون وأنحى لوبون على مؤرخي أوروبا الذين قالوا إن مبدأ تعدد الزوجات هو ركن الإسلام وإنه علة حطاط الشرقيين فمبدأ تعدد الزوجات كما أوضح لوبون لم يكن خاصا بالإسلام فقد عرفه اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور الرسول ولم ترى الأمم التي اعتنقت الإسلام شيئا جديدا فيه وعند لوبون أن حب الشرقيين الجمل كثرة الأولاد وميلهم الشديد إلى حياة الأسرة وخلق الإنصاف الذي يردعهم عن ترك المرأة غير الشرعية بعد أن يكرهوها خلافا لما يقع في أوروبا وغير ذلك من الأسباب الكثيرة كلها أمور تحفز الشرائع إلى تأييد العادات التي هي وليدة الطبائع وإذا نظرنا إلى أن القوانين لا تلبث أن تطابق العادات كان لنا أن نقول. إن تعدد الزوجات غير الشرعية في أوروبا لا يلبث أن تؤيده القوانين ولم يرى لوبون سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السري الخبيث الذي يؤدي إلى زيادة اللقطاء في أوروبا وإنما عز لوبون سقوط الدولة العربية وانحطاط العرب إلى صفات العرب الحربية المتأصلة التي كانت نافعة في دور فتوحهم فالعرب بعد أن تمت فتوحهم أخذ ميلهم إلى الانقسام يبدو وصارت دولتهم تتجزأ وقوضوا كيانهم بسلاحهم أكثر مما قوض بسلاح الأمم الأخرى وعزلوا بون انحطاط العرب أيضاً إلى ما حدث من قبض أناس من ذوي العقول المتوسطة على زمام دولتهم الواسعة بعد أن كان يدير شؤونها رجال من العباقرة وإلى ما ألفه العرب من الترف وما أصابهم من فتور في الحماسة لمثلهم الأعلى وإلى تنافس مختلف الشعوب التي خضعت لسلطانهم وإلى فساد الدم العربي الذي نشأ عن توالد العرب وتلك الشعوب وعلى ما في هذه الأسباب من الصحة لا نعتقد أن لوبون أصاب حين ظن أن من أصول الإسلام النظام السياسي القائل بجمع جميع السلطات في يد سيد مطلق وحين عزا انحطاط العرب إلى هذا النظام الذي حمل به الناس كما ادعى على التمسك بأحكام الماضي الإسلامية غير المطابقة لاحتياجاتهم المتحولة، فبعد أن أوضح لبون أن نظام العرب ديمقراطي وأن مبدأ المساواة تامة ساد الجميع بفضله، وأن الفقهاء أساروا على مبدأ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمان، وأن المسلمين في عصر خلفاء بغداد وقرطب الزاهر كانوا يعلمون بما يأتون من ضروب الاجتهاد كيف يوفقون بين هذه الأحكام واحتياجات الأمم التي انتحلتها كان من الخطأ ذهابه إلى أن نظام الحكم المطلق هو من أصول الإسلام جاء في القرآن ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورا بينهم إلى آخره وقال الرسول الأعظم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم وإن الله يرضى لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وما تشاور قوم إلا هدول لأرشد أمرهم وإن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده إلى آخره وبعد أن أوضح العلامة لبون أن الإسلام ألف بين قلوب العرب وأنهم فتحوا العالم بفضله متخذين ما أمرهم به من العدل والإحسان والتسامح والرأفة بالأمم المغلوبة دستورا لهم. قال: كان من سياسة العرب الثابتة إذا ما أرادوا الاستقرار بقطر أن يكونوا على وئام مع الأهلين المغلوبين وأن يحترموا دينهم وشرائعهم وأن يكتفوا بأخذ جزية طفيفة منهم وإلا كان همهم تمويل الجنود وأخذ الغنائم. وأثبت لبون بما لا يترك للشك مجالا. وأن عبد الرحمن الغافقي لم يهدف من غزوه لفرنسا إلا لاستقرار بها واتخاذها قاعدة للسلاء على أوروبا وأن النصر الذي أحرزه شارل مارتل في بواتي لم يكن مهما كما زعم المؤرخون بدليل عجز شارل مارتل عن استرداد أي مدينة استولى عليها العرب عسكريا في فرنسا وبدليل بقاء العرب بعد معركة بواتي مدة قرنين في جنوب فرنسا وبدليل محالفة بعض أمراء فرنسا العرب على شارل مارتل الذي أخذ ينهب بلادهم ثم قال لوبون إن النتيجة المهمة الوحيدة التي أصفر عنها انتصار شارل مارتل في بواتي هي أنه جعل العرب أقل جرأة على غزو شمال فرنسا ونتيجة مثل هذه لم تكفي لتكبير أهمية انتصار هذا القائد الفرنجي ثم ألمع لوبون بعد أن ذكر غاية العرب من غزو فرنسا إلى تخوف مؤرخي الغرب على مصير أوروبا فيما لو كان النصر قد تم للعرب في معركة بواتي وكان غايتهم الاستيلاء وقال لنفرض جدلا أن النصارى عجزوا عن دحر العرب وأن العرب وجدوا جو شمال فرنسا غير بارد ولا ماطر كجو إسبانيا فطابت لهم الإقامة الدائمة به فماذا كان يصيب أوروبا؟ كان يصيب أوروبا النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب إسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي وكان لا يحدث في أوروبا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية وملحمة سان بارتل المي ومظالم محاكم التفتيش وكل ما لم يعرفه المسلمون من الوقائع التي درجت أوروبا بالدماء عدة قرون وقد خصص العلامة لبون فصلا للحروب الصليبية أشار فيه غير مرة إلى الفرق بين الفتح العربي والغارات الصليبية من حيث التسامح وحسن معاملة المغلوبين والسياسة الرشيدة فقال كانت أوروبا سيما فرنسا في القرن الحادي عشر الذي جردت فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلاما ولم يكن الصراع العظيم الذي كان يتمخض عنه العالم غير نزاع عظيم بين أقوام من الهمج وحضارة تعد من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ وقال لوبون بعد أن ذكر الفضائع الوحشية وأعمال التخريب والسلب التي اقترفها الصليبيون في طريقهم إلى القدس وذبحهم لمئات الألف من المسلمين والعرب والأبرياء كان سلوكهم حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى ثم قال لوبون الذي روى لنا أن أول ما بدأ به قائد الحملة الصليبية الثالثة ريكاردوس هو قتله صبرا ثلاثة آلاف أسير مسلم سلموا أنفسهم إليه بعد أن قطع لهم عهدا بحقن دمائهم ليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصار القدس فلم يمسهم بأذى والذي أمد فليب أوغيست وقلب الأسد ريكاردوس بالازواد والمرطبات في أثناء مرضهما فقد أبصر الهوة العميقة بين تفكير الرجل المتمدن وعواطفه وتفكير الرجل المتوحش ونزواته وتمنى العلامة لبون أن يكون العرب قد استولوا على العالم ومنه أوروبا لما كان فيهم من نبيل الطبائع وكريم السجاية فأعرب عن ذلك بقوله يروى مع التوكيد أن موسى بن نصير فكر بعد فتح إسبانيا في العودة إلى سوريا من بلاد الغول وألمانيا وفي الاستيلاء على القسطنطينية وفي إخضاع العالم القديم لأحكام القرآن وأنه لم يعق عن ذلك العمل العظيم سوى أمر الخليفة إياه بأن يعود إلى دمشق فلو وفق موسى بن نصير لذلك لجعل أوروبا مسلمة ولحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه إسبانيا بفضل العرب ولم يكن دور الفتح سوى وجه من وجوه تاريخ العرب ولم تعني إقامة دولة عظيمة إبداع حضارة والعرب قد أبدعوا حضارة جديدة ولم يلبث دور ازدهار حضارتهم أن بدأ بعد أن فرغوا من فتوحهم وما بذلوا من الجهود في الوقائع الحربية وجهوا مثله إلى الآداب والعلوم والصناعة وأبدعوا فيها بسرعة ما أبدعوه في ضروب القتال وكان لابد من وجود عوامل لصعود العرب في سلم الحضارة والإبداع فيها رجع العلامة غوستاف لوبون هذه العوامل خلا ما تقدم إلى بيئة العرب وذكائهم اللامع وخيالهم الخصب وحيويتهم وقال لم يلبث العرب بعد خروجهم من صحار جزيرتهم أن وجدوا أنفسهم أمام ما بهرهم من آثار الحضارة الإغريقية اللاتينية وأن أدركوا تفوقها الثقافي كما أدركوا تفوقها الحربي فيما مضى فجدوا من فورهم ليكونوا على مستواها ويتطلب استمراء حضارة راقية ذكاء مثقفا وقد أثبتنا أن العرب كانوا أيام الرسول ذوي ثقافة أدبية رفيعة والحق أن الرجل المثقف قد يجهل أمورا كثيرة وإنما يتعلمها بسهولة لما فيه من الاستعداد الذهني وقد أظهر العرب في دراسة العالم الجديد في أعينهم من الحماسة كالاستعداد الذي أبدوا لفتحه ولم يتقياد العرب في دراسة تلك الحضارة التي واجهتهم فجأة بمثل التقاليد التي أثقلت كاهل البيزنطيين منذ زمن طويل فكانت الحرية من أسباب تقدمهم السريع ولم يلبث أن تجل استقلال العرب الروحي الطبيعي وخيالهم وقوة إبداعهم في مبتكراتهم الحديثة وقد رأينا أنه لم يمضي سوى وقت قصير حتى طبعوا على فن العمارة وسائر الفنون ثم على مباحثهم العلمية طابعهم الخاص الذي يبدو أول وهلة في آثارهم وقد استدل بون على أن العرب خرجوا من جزيرتهم أصحاب ذكاء مصقول من عجز البرابرة الذين قضوا على الدولة الرومانية ومن عجز الترك والمغول الذين قضوا على الدولة العربية عن إبداع أي حضارة لعقولهم الغليظة مع توافر عوامل البيئة فقال يبدو لنا الفرق بين الأمم التي تكون على جانب كبير من الذكاء كالأمة العربية والأمم المنحطة كبرابرة القرون الوسطى الذين قضوا على دولة الرومان وأجلاف الترك والمغول الذين غمرت طوفانهم دولة محمد فلقد أبدع العرب من فورهم بعد أن استعانوا بحضارة اليونان وحضارة الرومان وحضارة الفرس حضارة جديدة أفضل من الحضارات التي جاءت قبلها وكانت عقول البرابرة عاجزة عن إدراك كنه الحضارة التي قهروا أهلها وكان انتفاعهم بها ممسوخا في بدء الأمر ولم يسيروا بها نحو الرقي إلا بعد أن سُقلت أدمغتهم فصارت قادرة على إدراك معانيها بعد زمن طويل والواقع أن تقدم أولئك البرابرة الذين هدموا الدولة الرومانية لم يحدث إلا بتوالي الأجيال وأنهم لبطء تقدمهم لم يستطيعوا إقامة حضارة جديدة على أنقاض حضارة القرون الأولى إلا بعد جهود استمرت قرونا كثيرة أما الترك والمغول فلم يكن لهم على رأي لبون شأن في ميدان الحضارة ولم يقدروا على الانتفاع بحضارة العرب انتفاعا كافيا فضلا عن عدم استطاعتهم إبداع أي شيء بتوالي القرون حقا إن العرب أخذوا ينظمون شؤونهم بعد انتهاء دور الفتوح فحولوا جهودهم إلى ميدان الحضارة وأبدعوا حضارة أينعت فيها الآداب والعلوم والفنون وبلغت الذروة وهنا نذكر أن العلامة لوبون الذي رأى أن العرب أثبتوا منذ ساعة اتصالهم بالعالم الخارجي أنهم من ذوي العقول الناضجة المستعدة للتمدن والتمديون لم يسعه حين تكلم عن تهمة حرق مكتبة الإسكندرية سوى ردها عنهم بحرارة في الكلمات الآتية وهي وأما إحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم فمن الأعمال الهمجية التي تأباها عادات العرب والتي تجعل المرأة يسأل كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء الأعلام زمنا طويلا وهذه القصة ضحضت في زماننا فلا نرى أن نعود إلى البحث فيها ولا شيء أسأل من أن نثبت بما لدينا من الأدلة الواضحة أن النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في الإسكندرية قبل الفتح العربي بعناية كالتي هدموا بها التماثيل ولم يبق منها ما يحرق رأى العرب ذو الذكاء اللامع والخيال الخصب والحيوية أنفسهم في دور الفتح في بيئات متباينة واقعة بين بلاد الهند والمحيط الأطلنطي وكان لهذه البيئات تأثير متنوع فيهم مع تشابه صفاتهم الخاصة بعرقهم فكان ما ترى من تفاوت في آثارهم الماثلة القائمة في تلك الأقطار ومن وجود أوجه شبه بينها على العموم قال لوبون كان شأن العرب بالنسبة إلى المهندسين الأجانب الذين استخدموهم في دور الفتح كشأن الرجل الغني الذي يقيم لنفسه بيتاً فكما أن المهندس الذي يرسم بيت ذلك الغني يراعي فيه لا ريب ذوقه نرى مهندسي الروم قد راعوا ذوق العرب فيما أقاموا لهم من المباني الأولى فتجلت عبقرية العرب فيها ولم يلبث العرب بعد أن تحرروا من المؤثرات الأجنبية أن أصبح لعمارتهم من الأشكال والنقوش الخاصة ما صار من المتعذر معه خلطها بغيرها وإن أمكن أن يرى شيء من الأثر البيزنطي أو الفارسي أو الهندي في بعض زخارفها مع محافظة البناء في مجموعه على طابعه العربي ولكن إبداع فن عمارة جديد لا يكفي لجعله أفضل من غيره فقد يكون الفن الذي ظهر قبله خيرا منه فإلى هذا انتبه العلامة لوبون وقال يكفي الإنسان أن يظهر إلى إحدى البنايات التي أقيمت في دور راق من أدوار الحضارة العربية مسجدا كان ذلك البناء أو قصرا أو أن ينظر إلى ما صنع فيه من دوات أو خنجر أو جلد قرآن ليرى لهذه الآثار طوابع خاصة لا يتطرق الوهم إليه في أصلها والباحث في مصنوعات العرب كبيرة كانت أو صغيرة لا يرى فيها أي تصلة ظاهرة بمصنوعات أي أمة أخرى فالإبداع في مصنوعات العرب تام واضح وتتجلى قوة الإبداع الفني في الأمم في سرعة تحويل ما ظفرت به من عناصر الفن وجعله ملائما لاحتياجاتها وابتكارها بذلك فنا جديداً فإذا تحقق هذا لدينا علمنا أن العرب لم تسبقهم أمة وما على المرء إلا أن ينظر إلى آثار العرب الأدبية والفنية ليعلم أنهم حاولوا تزيين الطبيعة دائما. وذلك لما اتصف به الفن العربي من الخيال والنظارة والبهاء وفيض الزخارف والتفنن في أدق الجزئيات والأمة العربية قد رغبت بعد أن اغتنت والأمة العربية أمة شعراء وأي شاعر لا يكون متفننا في تحقيق خيالاتها فأبدعت تلك القصور الساحرة التي يخيل إلى الناظر أنها مؤلفة من تخاريم رخامية مرصعة بالذهب والحجارة الكريمة ولم يكن لأمة مثل تلك العجائب ولن يكون فهي وليدة جيل فتي مضى وخيال خصب ذوى ولا يطمعن أحد في قيام مثلها في الدور الحاضر المادي الفاتر الذي دخل البشر فيه ولم يستطع العلامة لوبون أن يمنع نفسه وهو المفكر الوقور من التغني بآثار العرب وإبداء ذلك في كل مناسبة ومن ذلك قوله عن جامع الصخرة في القدس والمرء قد يفكر في تلك القصور السحرية التي يبصرها بخياله أحيانا ولكن الخيال دون الحقيقة في أمر جامع عمر والخلاصة أن لوبون رأى أن فنون العرب آية في الإعجاز وأنها تورث العجب العجاب ولم يرى لوبون أن انتفاع الفن العربي بما ادخرته الأجيال السابقة مما يضره فعند لوبون أن كل جيل يقتبس من الأجيال الماضية وهو يضيف إلى مقتبسه إذا كان على ذلك من القادرين قال لوبون أثبت العلم الرفيع أن أصول الفن اليوناني مقتبسة من الآشوريين والمصريين وأن العرب والأغارقة والرومان والفينقيين والعبريين وكل أمة أخرى استفادوا من مجهودات الماضي ولولا ذلك لكان لزاما أن تبدأ كل أمة بما بدأت به الأمم الأخرى ولسد باب التقدم وكل ما تفعله الأمة في بدء الأمر هو أنها تقتبس من الأمم التي جاءت قبلها ثم تضيف إلى ما أخذته أمورا أخرى وإذا أمعنت النظر في المباني العربية كالقصور التي أقامها العرب في الأندلس أو المساجد التي أقاموها في القاهرة رأيت العناصر الأولى التي تألفت منها بلغت من التمازج درجة يتعذر معها الانتباه إلى المصادر التي اشتقت منها ولم يكن النشاط الذي يحفز الإنسان إلى التقدم قوياً في أمة مثل قوته في العرب كما شهد به العلامة جوستاف لوبون ولذلك نال العرب درجة رفيعة من الثقافة بعد أن تم فتوحهم بزمن قصير وكانت لهم مبتكرات فيما ورثوه من علوم الأولين والواقع أن حب العرب للعلم كان عظيمة وأن الخلفاء لم يتركوا طريقاً لجذب العلماء ورجال الفن إلا سلكوها وأن أحد خلفاء بن العباس شهر الحرب على قيصر الروم ليأذن لأحد الرياضيين المشهورين في التدريس ببغداد وأن العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع الملل والنحل أخذوا يتقاطرون إلى بغداد التي كانت مركز الثقافة العالمية كما أخذوا يتقاطرون إلى عاصمة الأندلس قرطبة التي كانت مركزا للعلوم والفنون والصناعة قال لوبون كانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساساً لثقافة متعلمي العرب في الدور الأول وكان هؤلاء الطلاب الذين يتلقون في المدرسة ما ورثه الإنسان من علوم الأولين وكان اليونان أساتذة العرب الأولين إذن ولكن العرب المفطورين على قوة الإبداع والنشاط لم يكتفوا بحال الطلب الذي اكتفت به أوروبا في القرون الوسطى فلم يلبثوا أن تحرروا من ذلك الدور الأول والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث وإذا كانت هناك أمم قد تساوت هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل ولم يلبث العرب بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان أن أدركوا أن التجربة والترصد خير من أفضل الكتب ويعزى إلى بيكين على العموم أنه أول من أقام التجربة والترصد الذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة مقام الأستاذ ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم ومنح اعتماد العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وإبداعا لا ينتظر مثلهما من رجل تعود درس الحوادث في الكتب ونشأ من منهاج العرب التجربي وصولهم إلى اكتشافات مهمة ولما آل العلم إلى العرب حولوه إلى غير ما كان عليه فتلقاه ورثتهم مخلوقا خلقا آخر ولم يقتصر فضل العرب في ميدان الحضارة على أنفسهم فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب والمشرق والمغرب مدينان لهم في تمدنهما ولم يتفق لأمة فيهما مال العرب من النفوذ ذلك ما رآه لوبون وهو القائل إن الأمم التي كانت لها سيادة العالم كالآشوريين والفرس والمصريين والأغارقة والرومان توارت تحت أعفار الدهر ولم تنزل لنا غير أطلال دارسة وعادت أديانها ولغاتها وفنونها لا تكون سوى ذكريات والعرب وإن تواروا أيضا لم تزل عناصر حضارتهم وإن شئت فقل ديانتهم ولغاتهم وفنونهم حية وأنشأ العرب بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارة التي ظهرت قبلها وتمكنوا من حمل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم وحضارتهم الجديدة واتصلت بالعرب أمم قديمة كشعوب مصر والهندوس واعتنقت معتقدات العرب وعاداتهم وطبائعهم وفن عمارتهم واستولت بعد ذلك أمم كثيرة على الأقطار التي فتحها العرب وظل نفوذ العرب فيها ثابتا ويلوح لنا أن رسوخ هذا النفوذ أبدي في جميع البقاع الآسيوية والإفريقية التي دخلوها والتي تمتد من مراكش إلى الهند وشمل فضل العرب قاهريهم أيضا مع عجز هؤلاء عن الانتفاع بحضارة العرب كما كان يجب وانتحل أكثر قاهري العرب دين العرب وفنونهم وعلومهم واتخذ أكثرهم العربية لغة له ولم يدر في خلد أحدهم إقامة حضارة مقام حضارة العرب فحضارة العرب أينما حلت ثبتت وصولها ولم يقدر فاتح على زعزعتها وهي من المناعة ما استطاعت أن تهيمن به على الأمم التي حاولت هدمها قال لوبون لا نرى في التاريخ أمة ذات أثر بارز كالعرب فجميع الأمم التي اتصل العرب بهم اعتنقت حضارتهم ولو حينا من الزمن ولما غاب العرب عن مسرح التاريخ انتحل قاهروهم كالترك والمغول إلى آخره تقاليدهم وبدوا للعالم ناشرين لنفوذهم أجل لقد ماتت حضارة العرب منذ قرون ولكن العالم لا يعرف اليوم في البلاد الممتدة من سواحل المحيط الأطلنطي إلى الهند ومن البحر المتوسط إلى الصحراء غير أتباع النبي ولغتهم وعندما تكلم العلامة لوبون عن عرب الأندلس قال لم يكد العرب يتمون فتح إسبانيا حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيها فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميت الأراضين ويعمروا خريب المدن ويقيموا فخم المباني ويوطدوا وثيق الصلاة التجارية بالأمم الأخرى ثم شرعوا يتفرهون لدراسة العلوم والآداب ويترجمون كتب اليونان واللاتين وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأ للثقافة في أوروبا زمنا طويلا ثم رأى لوبون أن إسبانيا هبطت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب عنها وذلك بعد قوله لا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين ومما يرثى له أن حرمت إسبانيا عمدا هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية والصناعية ورأى لوبون والحق ما رأى أن العرب مدنوا أوروبا مادة وعلما وأخلاقا فقد كان عرب الأندلس يتصفون بالفروسية المثالية خلا تسامحهم العظيم فكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم وما إلى هذا من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوروبا منهم مؤخرا وأثر عرب الأندلس في أخلاق الناس فهم الذين علموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن ما تصبو إليه الإنسانية ويمكن القول بأن التسامح الديني كان مطلقا في دور ازدهار العرب ومثل هذا التسامح مما لم تصل إليه أوروبا بعدما قامت به في أكثر من ألف سنة من الحروب الطاحنة وما عانت من الأحقاد المتأصلة وما منيت به من المذابح الدامية وقد أفاض العلامة لوبون في إضاحة تمدين العرب لأوروبا وانتهى إلى ما يأتي إنه كان للحضارة الإسلامية تأثير عظيم في العالم وإن هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم والعرب هم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان والعرب هم الذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا ستة قرون وظلت ترجمات كتب العرب ولسيما الكتب العلمية مصدرا وحيدا تقريبا للتدريس في جامعات أوروبا خمسة قرون أو ستة قرون وإذا كانت هناك أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمة فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافا أبديا قال ميسو ليبري لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة في الآداب عدة قرون ولم يغب عن بالي لوبون أن يرد على قول بعض الكتاب إن معظم علماء العرب في بلاد الإسلام ليس من أصل عربي فقد قال إن تلك البلاد مما ملكه العرب وإن الدم العربي مما جرى في عروق أبنائها وإن علوم العرب مما كان له نصيب منه زمنا طويلة وإنه إذا أبيح لأحد أن يجادل في الآثار التي صدرت عن مدارس العرب كان ذلك من قبيل إباحته لنفسه أن يجادل في مؤلفات علماء فرنسا بحجة أنهم من الشعوب الكثيرة التي تألف من مجموعها الشعب الفرنسي كالنورمان والسلت والأكتان إلى آخره وعند العلامة لوبون أن أوروبا أخذت حضارتها من عرب الأندلس على الخصوص وهو لم يرى للحروب الصليبية كبير فضل في تمدين أوروبا خلا مقتبسه الأوروبيون في أثنائها من وسائل ترف الشرق وطراز عمارته وصنائعه قال لوبون إن استفادة الصليبيين من علوم العرب الخالصة كانت ضعيفة إلى الغاية خلافا لما ذهب إليه كثير من المؤرخين فالجيوش الصليبية إذ كانت جاهلة للعلماء لم تكن لتبالي بالمعارف والأصول مبالاتها بشكل البناء أو الأسلوب الصناعي. وسأل لوبون بعد أن أثبت فضل العرب على أوروبا وتمدينهم لها، لماذا ينكر علماء الوقت الحاضر تأثير العرب؟ فكان جوابه إن استقلالنا الفكري لم يكن بالحقيقة في غير الظواهر، وإننا لسنا من حرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد. فالمرء عندنا ذو شخصيتين، الشخصية العصرية. التي كونتها الدراسات الخاصة والبيئة الخلقية والثقافية والشخصية القديمة غير الشاعرة التي جمدت وتحجرت بفعل الأجداد وكانت خلاصة لماض طويل والشخصية غير الشعيرة وحدها ووحدها فقط هي التي تتكلم عند أكثر الناس وتمسك فيهم المعتقدات نفسها مسماتا بأسماء مختلفة وتملي عليهم آراءهم فيلوح ما تملي عليهم من الآراء حرة في الظاهر فتحترم فالحق أن أتباع محمد ظل أشد ما عرفت أوروبا من الأعداء إرهابا عدة قرون وأنهم عندما كانوا لا يرعدوننا بأسلحتهم كما في زمن شارل مارتل والحروب الصليبية أو يهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينية كانوا يذلوننا بأفضلية حضارتهم الساحقة وأننا لم نتحرر من نفوذهم إلا بالأمس وتراكمت مبتسراتنا الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قرون كثيرة وصارت جزءا من مزاجنا وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصل حقد اليهود على النصارى الخفي أحيانا والعميق دائما وإذا أضفنا إلى مبتسراتنا الموروثة ضد المسلمين مبتسرنا الموروث الذي زاد مع القرون بفعل ثقافتنا المدرسية البغيضة القائلة إن اليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم والآداب في الزمن الماضي أدركنا بسهولة سر جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في تاريخ حضارة أوروبا ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن يرى أن أوروبا النصرانية مدينة في خروجها من دور التوحش لأولئك الكافرين فعار ظاهر كهذا لا يقبل إلا بصعوبة ووضع لبون العرب في صف اليونان والرومان ورآهم أرقى من جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عصر النهضة فكان في هذا أكثر إنصافاً من بعض كتاب العرب المعاصرين الذين استهوتهم الثقافة الأوروبية المدرسية فأخذوا يسايرون رجالها متجاهلين ما أمتهم العربية من المقام العريض في ميدان الحضارة راغبين بالأغارقة والرومان عنها حينما يتكلمون في تاريخ الحضارة العالمية واعترف لوبون للعرب بظهور رجال عظماء منهم كما تشهد بذلك اكتشافاتهم ولكنه أبدى ارتيابه في ظهور عباقرة منهم كنيوتن وليبنتز فنعد ذلك هفوة من العلامة لوبون الذي ذكر في غير موضع أن لافوازي مدين لعلماء العرب في علم الكيمياء وأن كيبلر وكوبرلينغ مدينان لعلماء العرب في علم الفلك مثلا فقد قال يرى بعض المؤلفين أن لافوازي هو واضع الكيمياء وقد نسوا أننا لا عهد لنا بعلم من العلوم ومنها علم الكيمياء صار ابتداعه دفعة واحدة وأنه وجد عند العرب من المختبرات ما وصلوا به إلى اكتشافات لم يكن لافوزيل ليستطيع أن ينتهي الاكتشافاته بغيرها وقال نقلا عن العلامة سيديو إن العرب قد سبقوا كيبلر وكوبرلينج في اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل بيضي وفي نظرية دوران الأرض وقال ترى في كتب العرب من النصوص ما تعتقد به أن نفوسهم حدثتهم ببعض اكتشافات العلم الحديث المهمة فإذا كانت الحضارة العامة سلسلة حلقات وكانت حضارة العرب من أهم تلك الحلقات كان من المتعذر ظهور نيوتن وليبنتز وغيرهما من أركان حلقة الحضارة الحديثة بدونهما والفضل للمتقدم وهنا أذكر أن لكتاب حضارة العرب الذي أقدم ترجمته مطالب ومناحي كثيرة لا تتسع هذه المقدمة للإحاطة بها وأن أقل نظرة إلى الفهرس المفصل الذي نشر في آخر هذا الكتاب يدل عليها فمن درس كتاب حضارة العرب وأمعن النظر فيه يتبين للقارئ أن العلامة جوستاف لوبون سلك في تأليفه طريقا جديدا لم يسبقه إليه أحد وأنه حاول فيه بعض حضارة العرب من مرقدها وإظهارها للملأ على وجهها الصحيح ولم يأل العلامة لوبون جهدا في درس حضارة العرب مستندا إلى أهم المؤلفات التاريخية وإلى مشاهداته الشخصية فجاء كتابه جامعا لكثير مما في تاريخ حضارة العرب من العظات والعبر وقد أكثر بعض كتابنا من الاستشاد بجمل منه عند بحثهم في تاريخ الحضارة فصار من الضروري نقله بأسره إلى اللغة العربية وهذا الكتاب صحيح المناحي والغايات في مجموعه وهو كغيره من الكتب المهمة لا يخلو من هفوات لا تخفى على القارئ ولكن هذه الهفوات لا تحط من قيمته العظيمة وقد أشرت إلى أهمها في هذه المقدمة وبحث العلامة جوستاف لوبون في طبائع العرب وعاداتهم ونظمهم في مختلف الأقطار كما كانت عليه في النصف الأخير من القرن التاسع عشر فعلى القارئ أن يلاحظ ذلك وأن يعلم أن هذا الكتاب ظهر في سنة 1884 وأن طبائع العرب وعاداتهم تحولت بعض التحول منذ ذلك التاريخ بفعل مبتكرات العلوم والفنون والصناعة وبفعل علاقات أمم الشرق الوثيقة بأمم الغرب في الزمن الحاضر. إلا أن الأمة العربية التي هي عرضة لأشد المصائب والمحن والتي نرى أن القضاء على كيانها القومي ومقاومات حضارتها من سياسة أكبر دول التاريخ في المشرق والمغرب منذ قرون كثيرة لا تزال تقاوم وها هي ذي قد أخذت تنهض وتسعى لتحتل مكانا لائقا بتاريخها المجيد فإذا كان التوفيق قد أصابني في نقل هذا الكتاب وكان للأمة العربية نفع فيه نلت ما أتمنى عادل زعيتر نابلس هوامش واحد يقضي الواجب بأن أسجل شكري الوافر لمطبعة دار إحياء الكتب العربية التي التزمت طبع هذا الكتاب وذلك لما بذلته من جهد وتضحية في إخراجه في هذه المرة على هذا الوجه النفيس الذي يحكي الأصل في المظهر جهد الاستطاعة ولما قدمته إلي من تسهيل في الإشراف على طبعه بإتقان بالغ وذلك بعد أن أعدت النظر في ترجمته وقمت بتجديد في عبارته وهنا ننبه القارئ إلى أن العلامة لوبون قد اقتطف كثيرا من كتب الحديث والأدب والعلم والفلسفة والتاريخ إلى آخره فأعدنا معظمه إلى أصله العربي وأما الذي لم نتوصل إلى نصه العربي وهو قليل جدا فقد ترجمناه من الفرنسية مع وضع إشارة نجم عليه في مواضعه تنبيها للقارئ المترجم مقدمة المؤلف يعرف قراء كتبنا السابقة مضامين هذا السفر الجديد ويعلمون أننا سندرس تاريخ الحضارات بعد أن بحثنا في الإنسان والمجتمعات كان كتابنا السابق وقفاً على وصف معتور جسم الإنسان وعقله من التطور المتتابع وعلى بيان العناصر التي تتألف المجتمعات منها وقد رجعنا فيه إلى أقدم أدوار الماضي وعضحنا فيه كيف نشأت زمر الإنسان الأولى وكيف تولدت الأسر والمجتمعات والصناعات والفنون والنظم والمعتقدات وكيف تحولت هذه العناصر بتوالي الأجيال وبينا فيه عوامل هذا التحول وإننا بعد أن بحثنا في الإنسان وهو منفرد وفي تطور المجتمعات نرى أن نطبق قواعدنا التي بسطناها هناك على الحضارات العظيمة إكمالا لبرنامجنا إن العمل لواسع وإن مصاعبه لكثيرة وإذ كنا لا نبصر مداه الآن عزمنا على جعل كل مجلد منه تاما مستقلا فإذا انتهينا من المجلدات الثمانية أو العشرة الباحثة في تاريخ مختلف الحضارات وتمت بذلك غايتنا سهل ترتيبها ترتيبا علميا وبالعرب بدأت وسبب ذلك أن حضارتهم من الحضارات التي اطلعت عليها في رحلات الكثيرة أحسن مما اطلعت على غيرها من الحضارات التي كمل دورها وتجلت فيها مختلف العوامل التي أوضحنا سرها في ذلك الكتاب وهي من الحضارات التي نرى الاطلاع على تاريخها مفيدا إلى الغاية وهو أقل ما عرفه الناس وتسيطر الحضارة العربية منذ 12 قرنا. على الأقطار الممتدة من شواطئ المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال إفريقيا الداخلية وكان سكان هذه البلدان المترامية الأطراف تابعين لدولة واحدة ويدينون الآن بديانة واحدة ولهم لغة واحدة ونظم واحدة وفنون واحدة ولم يقم عالم بوضع كتاب جامع لتأثير حضارة العرب في الأمم التي سيطرت عليها شامل لعجائبها في إسبانيا وإفريقيا ومصر وسوريا وفارس والهند ولم تنل يد البحث العام فنون العرب وإن كانت أكثر مما عرف من عناصر حضارتهم وباء المؤلفون القليلون الذين أرادوا ذلك بالخيبة فعزوا حبوط عملهم إلى نقص الآثار والأسانيد ولا ننكر أن تشابه المعتقدات أوجب تجانسا كبيرا في فنون مختلف البلاد التي خضعت للإسلام ولكن من الواضح أن من بين الأمم الإسلامية من الاختلاف وما بين بيئاتها من التباين أدى من جهة أخرى إلى فروق بعيدة الغور في تلك الفنون فما ذلك التجانس؟ وما تلك الفروق؟ سيرى القارئ الذي يتصفح فصول هذا الكتاب الخاصة بدراسة فن البناء وما إليه درجة صموت العلم الحديث عن هذه المسائل وكلما أمعنا في درس حضارة العرب وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين وأن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون مورداً علمياً سوى مؤلفاتهم وأنهم هم الذين مدن أوروبا مادةً وعقلاً وأخلاق، وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير وأنه لم يفقهم قوم في الابتداع الفني وتأثير العرب عظيم في الغرب وهو في الشرق أشد وأقوى ولم يتفق لأمة ما اتفق للعرب من النفوذ والأمم التي كانت لها سيادة العالم كالآشريين والفرس والمصريين واليونان والرومان توالت تحت أعفار الدهر ولم تترك لنا غير أطلال دارسة وعادت أديانها ولغاتها وفنونها لا تكون سوى ذكريات والعرب وإن تواروا أيضا لم تزل عناصر حضارتهم وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم حية وينقاد أكثر من مئة مليون شخص مقيمين فيما بين مراكش والهند لشريعة الرسول وثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت ولم يدر في خلد أحد من الفاتحين الكثيرين الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة العرب وانتحلوا كلهم دين العرب وفنونهم واتخذ أكثرهم العربية لغة له وتقهرت أمام الإسلام في الهند ديانات قديمة وجعل الإسلام مصر الفرعينة القديمة التي لم يكن للفرس واليونان والرومان فيها سوى نفوذ قليل عربية تامة العروبة وعرفت أقوام الهند والفرس ومصر وإفريقيا لهم سادة غير أتباع محمد فيما مضى ولم يعرفوا لهم سادة غير مسلمين بعد أن رضوا بالإسلام دينا حقا إن من أعجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك المتهوس الشهير شعب جامح شديد الشكيمة لم يقدر على قهره فاتح وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول وألا يزال يمسك وهو في جدفه ملايين من الناس تحت لواء شرعه ويجب احترام أعاظم مؤسسي الأديان والدول وإن وصفهم العلم الحديث بذوي الهوس وحق له ذلك ففيهم تتجلى روح الزمن وعبقرية القوم وبلسانهم تنطق أجيال من الأجداد راقدة في ثنايا العصور والخيالات وإن كانت كل ما يأتي به هؤلاء المبدعون لمثل عالية هي التي أوجدت كياننا الحاضر ولا تقوم بغيرها حضارة ولم يكن التاريخ سوى قصص للحوادث التي أقام بها الإنسان خيالاً فعبده ثم هدمه والحضارة العربية من صنع قوم من شباه البرابرة فلما خرج هؤلاء القوم من صحار جزيرة العرب صرعوا الفرس واليونان والرومان وقاموا دولة عظيمة امتد سلطانها من الهند إلى إسبانيا وأبدعوا تلك الآثار التي هي آية في الأعجاز والتي تورث بقاياها العجب العجاب فما العوامل التي ظهرت ونمت بها حضارة العرب ودولتهم وما أسباب عظمتهم وانحطاطهم حقاً إنما ذكره المؤرخون ضعيف إلى الغاية ولا يقف أمام سلطان النقد وطريقة التحليل العلمي أفضل وسيلة لإضاح شأن أمة كالأمة العربية والغرب وليد الشرق ولا يزال مفتاح ماضي الحوادث في الشرق فعلى العلماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه وتبدو الفنون واللغات أكثر الديانات العظمى بارزة في الشرق ويختلف سكان الشرق الآن عن سكان البلدان الأخرى في المبادئ والآراء والمشاعر والشرق يتحول ببطء ويقترب حاضره من ماضيه ويستطيع من يبحث في أحواله الحاضرة أن يصل إلى صميم الأجيال الغابرة والشرق مرجع دائم لرجال الفن والعلم والأدب وما أكثر ما جلست تحت نخلة أو أمام معبد فأخذتني سنة وخط في بحر من الخيالات وأبصرت من خلالها سالف الأجيال وتمثلت لي مدن غريبة ذات أبراج مشرفة وقصور عجيبة ومعابد شامخة ومآذن رفيعة تتلألأ تحت وهج الشمس ورأيت قوافل من أهل البدوي وجموعا من الشرقيين بملابسهم الزاهية وشراذم من الأرقاء السمر ونساء مخدرات تجوب تلك المدن ولا مراء في تواري نينوى ودمشق وأرشليم وأثنى وغرناطا ومنفيسة وطيبة ذات المئة باب وأفول نجمها ولا ريب في أن قصور آسيا ومعابد مصر صارت خرائب وأطلالة ولا شك في أنه لم يبق من آلهة بابل وسوريا وكلدة وواد النيل سوى ذكريات ولكنه يستتر تحت هذه الأنقاض عبر لا تحصى وتشتمل هذه الذكريات على معان بعيدة الغور وتنطوي أخبار تلك الشعوب التي تناوبت ما بين عمد هيركول ونجود آسيا الخصيبة وما بين شواطئ بحر إيجا المخضرة ورمال إثيوبيا المحرقة على أسرار وألغاز وتلك البقاع القاسية حافلة بالمعارف وقد يغير الباحث آراءه بسببها ويدل درسها على وجوه هوة عميقة بين الناس وعلى بطلان مزاعمنا في الحضارة والإخاء العالمي وعلى اختلاف ما نخاله ثابتا من المبادئ والحقائق باختلاف البلبان وفي تاريخ العرب إذن مسائل كثيرة تتطلب حلا وفيه دروس وعبر جديرة بالحفظ والعرب عنوان أمم الشرق التي تختلف عن أمم الغرب ولا تزال أوروبا جاهلة لشأنهم فلتعلم كيف تعرفهم فالساعة التي ترتبط مقاديرها في مقاديرهم قد اقتربت وإنما بين الشرق والغرب من الاختلاف عظيم إلى الغاية في الوقت الحاضر ويبلغ في عظمه ما يتعذر معه اعتناق أحدهما لمبادئ الآخر وتفكيره وقلبت مبتكرات العلوم والصناعة كيان الغرب الأدبي والمادي رأسا على عقب وتعاني مجتمعاته المسنة تحولا بعيد المدى ويقاسي خلافا شديدا ويكابد في سبيل معالجة الشرور التي نشأت عن ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه بالطراض إلى تبديل نظمه ويئن من عدم الانسجام بين المشاعر القديمة والمعتقدات الجديدة ويألم من تصدع مبادئ الأجيال السابقة وتنال يد التغيير في الغرب الأسرة والتملك والديانة والأخلاق والمعتقدات وتصبح هذه الأمور موضوع جدل ولا يقدر أحد أن يتكهن بما يتمخض عنه العلم الحديث وكلفة الجماهير بمبادئ سلبية في الوقت الحاضر وبلغ كلفها بها درجة الحماسة غير مقدرة النتائج ذلك ونرى الآن قيام آلهة جدد مقام قدماء الآلهة ونشاهد العلم يدافع عنهم اليوم فمن ذا الذي يذود عنهم في المستقبل؟ وحال الشرق غير ذلك فالشرق في طمأنينة وسكون وقد بلغت شعوبه التي هي أكثرية البشر درجة ظاهرة من التسليم الهادئ الذي هو عنوان السعادة على الأقل ولا عهد لنا بما عندنا من الانقسامات والحياة الصاخبة وتتمتع شعوب الشرق بما خسرناه من التماسك فمعتقدات هذه الشعوب لا تزال قويمة وتحافظ أسرها على استقرارها القديم وبقيت مقومات المجتمعات القديمة كالديانة والأسرة والنظم والتقاليد والعادات وهي التي أصابها في الغرب من الهدم ما أصابها مؤثرة في الشرق مسيطرة عليه وليس على الشرقيين أن يفكروا في تبديلها فصلنا في كتاب آخر طرق البحث والاستقصاء التي يستعان بها على درس الحوادث التاريخية تفصيلا كافيا والآن نذكر أهمها إن مبدأ العلة المسيطرة على دراسة قضايا العلم يسيطر على دراسة حوادث التاريخ أيضا وإن طرق البحث والاستقصاء التي يستعان بها على دراسة القضايا العلمية يستعان بها على دراسة الحوادث التاريخية أيضا فيجب إذن درس الحادثة الاجتماعية كما تدرس أي حادثة طبيعية أو كيماوية وتخضع الحادثات كلها لبعض السنن أي لنظام من الضرورات والوجوب ويعمل الإنسان وتسيره في عمله قوى مسيطرة يسميها أناس بالطبيعة وآخرون بالحكمة الربانية أو القضاء والقدر أو المصير ونحن مسيرون من المهد إلى اللحد بما لا نستطيع مقاومته من القوى القاهرة الغالبة المتماسكة ولا تعد أقصى جهودنا وغاية أمانينا حد الوصول إلى معرفة بعض مظاهرها وصفاتها اللازمة ومثل تاريخ الإنسان كمثل سرد واسع متماسك الأجزاء تتصل حلقاته الأولى بأقدم الأحقاب والعصور وكل حادثة تاريخية نتيجة حادثات أقدم منها والحال وهو وليد الماضي يحمل في أثنائه وتضاعيفه بذور المستقبل فيستطيع صاحب ذكاء ثاقب أن يقرأ سير الأمور المقبلة من خلال الحوادث الحاضرة ولن يتصف أحد بمثل هذا الذكاء والإنسان وإن استطاع يوما أن يطلع على العوامل التي أوجبت حدوث الحال وعلى ما في هذه العوامل من القوى المتقابلة يتعذر عليه تحليل هذه العوامل ومما لا يقدر عليه علم الفلك أن يعين بالحساب اتجاه جرم خاضع لتأثير ثلاثة أجرام أخرى فما تكون المسألة حين البحث عن تأثير ألوف الأجرام في جرم واحد ولم تستنبض جميع السنن التاريخية المزعومة من غير ما هو تحت الحس والاختبار وهي تقاس بملاحظات علماء الإحصاء الذين يستطيعون بما يشاهدون ويختبرون أن ينبئوا مثلا بعدد الوفيات والجرائم وأنواع الجرائم التي يصاب بها بلد يسكنه مليون نفس في سنة ما من غير أن يخلصوا إلى صميم علل الحوادث الذي هو ضرب من المحال وهذه العوامل كثيرة إلى الغاية ونشأ عن تعذر النفوذ إلى علل الحوادث الاجتماعية استخفاف فريق من العلماء بالعلوم التاريخية التي حاولوا الغوص فيها قال الكاتب الفاضل ميسيو إن العلوم الافتراضية تنقض بعد أن توضع وستهمل في مئة سنة وأوشك جيل من الذين لا يبالون بالماضي أن يظهر ويخشى والحالة هذه أن تندثر قبل أن تقرأ كتبنا في دقائق الأدب وروائع الفنون التي ينال التاريخ منها ضبطا ودقة ويرى رنان أن المستقبل للفيزياء والعلوم الطبيعية حيث يتجلى كنه الوجود ومعنى العالم وسر الله وما إلى ذلك وقد يأمل كل واحد ذلك ريب، ولكننا لا نرى ما يسوغ هذه الأماني فليس في العلوم الوضعية شيء عن الموجب الأول لأي حادث كان وكل ما كشفت العلوم الوضعية الحديثة عنه فكانت فيه قوتها هو ما بين ظواهر الأمور من الارتباط وهي حين تتناول أمورا معقدة تغرق في بحر من الفرضيات والظنون ولا تكاد العلوم الحديثة تأتي بجواب حائر عن المسائل التي يضعها الإنسان كل يوم وهي لن تحل واحدة من المعضلات التي تواجه الطبيعة بها الإنسان من مهده إلى لحده وهي لا تشبع ما تلقيه في قلوبنا من فضول أبدا وهي تثير الأفكار ولا تفك المسائل وستلحق كرتنا الأرضية في الفضاء بالأجرام الخامدة قبل أن يجيب أبو الهول الخالد عن سؤال واحد إذن يجب أن لا يعترينا الوهم حول قدرة العلوم فنحملها ما لا طاقة لها به والعلوم تبحث فقط في أوصاف الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المجتمع وفي رسم صورة صادقة عن أدوار الماضي وفي ارتباط بعض الحوادث التاريخية في بعض ولا نطالب المؤرخ بأكثر من هذا والعمل شاق ويتطلب عناية كبيرة ومن الصعب جمع ما هو ضروري من المواد لتصوير إحدى الحضارات وأصعب من هذا استخدام هذه المواد ولم تكن هذه المواد في أنساب الملوك وأخبار الملاحم والفتوحات وإنما هي على الخصوص في لغات كل دور وفنونه وآدابه ومعتقداته ونظمه السياسية والاجتماعية ولم تنشأ هذه المواد عن المصادفات أو أهواء الرجال أو مشيئة الآلهة بل عن احتياجات الشعوب وأفكارها ومشاعرها وتتضمن الديانات والفلسفة والآباب والفنون نمطا خاصا من الشعور وطرزا معينا من التفكير ولا تتضمن غير هذا نعم إن أعمال الرجال وآثارهم تعبر عن أفكارهم ومشاعرهم وتمكننا من تصور الدور الذي كانوا فيه ولكن هذا لا يكفي فالأمم نتيجة ماض طويل وليست الأمم بنت ساعة واحدة وهي محصول ما خضعت له من البيئات المختلفة التأثير ولذا يفسر حاضرها بماضيها ونرى تسمية البحث في تكوين العناصر التي تتألف الأمة منها بعلم الأجنة الاجتماعي وسيكون هذا العلم أساسا متينا يستند إليه التاريخ كما تستند علوم الحياة إلى علم أجنة الأحياء في الوقت الحاضر ولا بد لذوات الحياة من أن تقطع أطوارا سفلية قبل بلوغها درجة عالية من الرقي وقل ما يكشف التاريخ لنا الغطاء عن هذه الأطوار السفلية بعد اختفائها ولم يفت البحث العلمي أن يجمع منها ما هو أساسي من ضياع حلقات من سلسلتها لم تصب المجتمعات كلها أدوارا متماثلة من التقدم أيضا، ولم يجاوز الكثير منها بعد ما قطعه الغرب من المراحل التي هي عنوان الماضي الثابت والذي يسير في الأرض يشاهد أدوار التاريخ البشرية المختلفة منذ أقدم العصور الحجرية حتى الوقت الحاضر، وبهذا يمكن تأليف تاريخ إحدى الأمم ومعرفة عناصر حضارتها، ومن الممكن تأليف تاريخ لإحدى الحضارات ونموها بطريق البحث في المباني العظيمة والآداب واللغات والنظم والمعتقدات إلى آخره، وإذا كان من النادر نيل كل هذا. فإن بعض هذا يكفي لاستخراج ما تبقى. فالطرق العلمية التي يصل بها الباحث إلى تصوير حيوان مستعين بقطع من هيكله العظمي يستفاد منها في المباحث التاريخية أيضاً. وظهور بعض الخطوط والحروف يتضمن وجود غيرها دائماً. وقد تكون تلك المواد غير كافية من حيث الضبط والدقة على الخصوص. والعلم الحديث يترك إتمامها للحفدة. ومن السهل أن نتوقع اختلافا بين كتب التاريخ التي تؤلف في المستقبل وكتب التاريخ الحاضرة فستقتصر كتب تاريخ الحضارات التي تؤلف في القرن العشرين مثلا على العنوان ومجموعة من الصور والخرائط والمنحنيات الهندسية الدالة على تقلبات الحوادث الاجتماعية ويمكن التعبير عن الجسامة والطاقة والوزن والديمومة بأرقام أو خطوط دائما ولا نرى حدثة نفسية أو اجتماعية معقدة يتعذر الإفصاح عنها بأرقام أيضا ويكفي للوصول إلى قياسها بمقياس أن تفرق إلى عناصرها الأساسية ولا جرم أن علم الإحصاء أقل العلوم الحديثة التي هي في دور النشوء تقدما وما بلغه علم الإحصاء ينبئنا بفائدته المرجوة في المستقبل فقد ألقى علماؤه بما جمعوه من الأرقام ضوءا على إنتاج البلدان واستهلاكها وثروتها واحتياجاتها وقوة سكانها المادية والأدبية وتباين مشاعرها ومعتقداتها ومختلف العوامل المؤثرة فيها وريثما يقع ذلك في المستقبل الذي يعبر فيه عن وقائع التاريخ والحوادث الاجتماعية بالصور والخرائط والمنحنيات الهندسية نرى أن نستعين بأصح الآثار والأدلة التي خلفها الماضي وأكثرها ضبطا وعندي أن ما لدينا من المواد التي ذكرناها يكفي لوضع صورة عن الحضارات الماضية وتاريخ تكوينها ويجب للانتفاع بتلك المواد أن تدرس آثار الحضارات الماضية في أمكنتها فمناظر هذه الآثار للكتب الكتب هي التي تعرف عن الماضي وليس في الكتب ما تعرف به العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية وتكون دراسة البيئات في أمكنتها أمرا ضروريا عندما يبحث في أمة كالأمة العربية ذات آثار كثيرة في مختلف الأقطار التي ازدهرت حضارتها فيها وتعلمنا الرحلات كيف نتحرر من قيود الآراء المتأصلة والتقاليد الموروثة وضلال الماضي وباطله وسيجد القارئ في هذا الكتاب تطبيقا للقواعد المذكورة التي ابتعدنا بها عن أكثر أحكامنا التقليدية الموروثة في الشرقيين ولاسي ما في دين محمد وتعدد الزوجات والرق والحروب الصليبية والنظم والفنون وتأثير العرب في أوروبا وما إلى ذلك. إن الآثار الباقية من حضارة العرب كثيرة وهي تكفي لإيضاح أقسامها الجوهريّة بسهولة. وقد استعنا بأكثرها أي بما خلفه العرب من العلوم والآداب والفنون والصناعات والنظم والمعتقدات وأكثر ما رجعنا إليه في وضع هذا الكتاب. وما نسميه الآثار الماثلة التي تستوقف النظر بأشكالها الظاهرة وتعبر عن رغائب الزمن الذي قامت فيه ومشاعره تعبيرا صادقا ولا غرو ففيها يتجلى نفوذ العروق وتأثير البيئة وبها يمكن الوقوف على أحوال القرون الغابرة فالكهف الذي نحت في العصر الحجري أو المعبد المصري أو المسجد الإسلامي أو الكاتدرائية أو محطة السكة الحديدية أو مخدع المرأة العصرية، أو الفأس المصنوعة من الصوان، أو السيف ذو المقبضين، أو المدفع الذي يزن خمسين طناً، أفضل لمعرفة جميع ذلك من أكداس كتب البحث والجدل. ولا نرى غير طريقة واحدة لوصف الآثار الماثلة، وهي عرض صورها، فصور البارتنون، والحمراء، وأفروديد، أولى من مجموعة الكتب التي وضعها جميع مؤلفي العالم لوصفها. وما تلقيه الصور التاريخية في الروع من المعاني الصادقة يدفعنا إلى الإكثار منها في هذا الكتاب والقارئ الذي يقتصر على تصفح صور هذا الكتاب يطلع على حضارة العرب وتحولاتها في مختلف الأقطار أكثر مما يطلع عليه من الكتب الكثيرة وذلك عدا إعفائه من مطالعة المباحث المطولة في وصف تلك الآثار من غير أن يظفر منها بفكر صحيح ولقد أصاب من قال إن صورة متقنة خير من مئة صفحة في الوصف وليس من المبالغة أن يقال إنها خير من مئة مجلد ولا تكفي ألفاظ أي لغة لوصف آثار الشعوب ولا سيما آثار الشرقيين وإنما نطلع بالمشاهدة على مناظرها ومبانيها وفنونها وعروقها ولا يستطيع أروع القول أن يؤثر في النفس بمثل ما تؤثر به رؤية الأشياء نفسها أو صورها عند الضرورة والفوتوغرافية هي التي يمكن أن تجود علينا بصور صحيحة للأبنية والآثار الفنية والمناظر وأمثلة الشعوب ومظاهر الحياة المنزلية وبها نستعين في وضع هذا الكتاب فما تقدر الفوتوغرافية عليه من الدقة في بضع ثوان لا يستطيعه أمهر رجال الفن في أيام كثيرة ولو اقتصر الأمر على تصوير المباني مثلاً استطاع رسام ماهر لا قيمة للوقت عنده أن ينافس الفوتوغرافية ولكن مثل هذه المنافسة تتعذر عندما يجب تصوير ألوف من مناظر الحياة العامة التي هي عنوان وجود الأمة فالفوتوغرافية وحدها هي التي تستطيع أن تصور الأشياء في أثناء حركتها تصويرا صادقا وذلك كشارع يزدحم الناس فيه أو سوق أو حصان جواد راكض أو موكب عرس أو ما مثل ذلك ومنذ أمس فقط أوص طرق العلم الحديثة بأن يستعان في الرحلات بالفوتوغرافية وهذا الكتاب هو أول الكتب انتفاعا بالفوتوغرافية وفيه يرى القارئ مقدار النتائج المهمة التي توصلنا إليها بفضل الفوتوغرافية وكل صورة فوتوغرافية اشتمل عليها وثيقة صادقة قوية لا يتطرق إليها الوهن وإذا كانت الصور الفوتوغرافية من عمل الشمس وحدها حق لي أن أناضل عن قيمتها وعلى العالم الذي قد يستخف بالصور التي يحتويها هذا الكتاب أن يفكر قليلاً ليرى كيف تفضل مجموعة من الصور الفوتوغرافية على تلال الكتب التي بحث فيها عن اليونان والرومان وما أكثر ما نتعلمه من الصور الفوتوغرافية وما أحقر المؤلفات بجانبها وليترك فن الرسم وهو الذي قام حتى الآن بما طلب منه في تصوير المباني والموجودات مكانه للفوتوغرافية التي يركن إليها اليوم في كتب العلم أو التاريخ أو الرحلات نعم إن في نقل الآلات الفوتوغرافية المعقدة إلى البلدان البعيدة واستعمالها لمصاعب كثيرة ولكنه يجب على كل عالم أو سائح ثبت يريد أن تكون لأثاره قيمة أن يخضع لحكم الضرورة مهما كلفه الأمر ولا يترك مثل هذا العمل إلا لأربابه فإذا كان من السهل استعمال آلة التصوير والتقاط الصور فإنه يعصر انتخاب الآثار التي يجب تصويرها ويصعب تعيين الأحوال التي يجب أن تكون عليها هذه الآثار وقت تصويرها ويكفي لإدراك درجة الاختلاف في اللون أو الصفة أو الأوضاع أن ننعم النظر في المنظر الواحد أو البناء الواحد أو الشخص الواحد الذي يصوره مصورون كثير وعدسة التصوير صادقة في ذلك كله لا ريب ولكن الطبيعة هي التي تتغير فالبناء أو المنظر الواحد الذي تضيئه الشمس في الشتاء لا يظل البناء أو المنظر نفسه حين إضاءة الشمس له في الصيف أو حين إضاءتها له في الصباح أو المساء وكل الفن في التقاط صور الأشياء حينما تكون مؤثرة في النفس مع توخي الضبط ولا يكفي أن تكون صورة صادقة لتؤثر في النفس فمع أنني أنظر بعين العجب إلى كتاب ميسيو بيرو عن مصر أرى الصور الشاحبة الجافة التي زين بها صفحاته لا تؤثر في النفس ذاك التأثير المطلوب وغرض غير هذا ما يجب على المؤلفين أن يسعوا إليه وتختلف الوسائل التي نشرنا بها صورنا الفوتوغرافية على حسب تأثيرها في النفس ففي الأمور التي قصد بها التأثير جملة لا تفصيلة حولت صورها إلى كليشات على طريقة التجويف الفوتوغرافي الحديثة، وفي الأمور التي قصد فيها إظهار الدقائق، حفرت صورها الفوتوغرافية بالمنقاش في الخشب، من غير أن يكون للرسام عمل فيها. وإذا عدوت بعض الشواذ، وجدنا لم نلجأ لإظهار دقائق فن البناء إلى طريقة الرسم بالتخطيط، إلا عند عدم كفاية أي طريقة أخرى غيرها. وفي الكتاب 363 صورة لم تترك واحدة منها لمتفنن يصنع فيها كما يشاء ورغبنا عن الوثائق التي كان للخيال حظ فيها مرجحين العدول عن مصدر للصور الرائعة كالتي نشرت في كتاب مسيو إيبر ومسيو ميسبير عن مصر وحازها ناشر هذا الكتاب مقتصرين مع الأسف على ما استند منها وهو قليل إلى صور فوتوغرافية فرأينا من العبث تكرار صنع، ولم تفتني الاستفادة من الرسوم التي صنعت بأمانة مع اتخاذ الفوتوغرافية أساسا لصور هذا السفر فاستعرت رسوما كثيرة من مجموعات كوست ويبرس الأفيني وجونز ولسيما الكتابان الرائعان الذين نشيرا حديثا في إسبانيا عما فيها من الآثار الفنية والعمارات وكان للفوتوغرافية كبير عمل في هذا أيضا ما جعلت هذه الرسوم خاضعة لطريقة التجويف الفوتوغرافي الهيروغرافور وقضى الضرورة التزيين ألا لا أوزع صور هذا الكتاب توزيعا مرتبا دائما وإنما يمكن القارئ أن يجد بسهولة ما قد يحتاج إليه منها عند نظره إلى فهرس الصور والقارئ بالطلاعه على هذا الفهرس يعلم تنوع هذه الحقائق ويعلم ما نشر منها في هذا الكتاب دون غيره وقد تعذر علينا لضخامة هذا الكتاب وكثرة صوره أن نبين المصادر التي اعتمدنا عليها في هامش صفحاته فاكتفينا بنشر فهرس شامل لها في آخره فالقارئ الذي يريد أن يتعمق في بعض المباحث يجد ضالته فيه وليعلم القارئ أن كل فصل في هذا الكتاب هو خلاصة عدة مباحث وما أبديته من الملاحظات يمكن عده متمما لها ونحن إذ نختم هذه المقدمة نلخص المنهاج الذي اتبعناه في وضع هذا الكتاب والذي نتبعه فيما نؤلفه من تواريخ الحضارات بما يأتي فنقول من المبادئ العامة الوجوب في وقوع الحوادث التاريخية والصلة الوثيقة بين الحوادث الحاضرة وحوادث الماضي ومن مواد التأليف آثار الشعوب التي هي موضوع الدرس وتصويرها تصويرا صادقا ووصف العرق جسما وعقلا والبيئة التي نشأ فيها العرق والعوامل التي خضع لها وتحليل لعناصر الحضارة أي للنظم والمعتقدات والعلوم والآداب والفنون والصناعات وتاريخ لتكوين كل واحد من هذه العناصر وإذا أصابنا التوفيق في عرض صورة واضحة عن الأزمنة التي نرغب في بعثها مستعينين بتلك المواد والمبادئ فإننا نكون قد نلنا ما نتمنى هوامش واحد كتاب الإنسان والمجتمعات ومصدرهما وتاريخهما وهو يقع في مجلدين اثنان يدرك القارئ درجة النقص في الصور التي أخذها ميسيو ييرو من القاهرة عن الأهرام وصور التي أخذها عن معابد جزيرة الفيلة وغيرها عند قياسها بجيد الصور الفوتوغرافية 3- من الواجب أن أختتم هذه المقدمة بشكري لمن وجدت منهم نفعا في أثناء تأليف هذا الكتاب وفي أثناء رحلات الأخيرة وأخص بالذكر منهم العضوى في المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية ميسيو شيفر والأستاذ في جامعة كوامبر ميسيو سيميوس والدكتور سوذافيتروو في أشبونا ورجل الفن في جلويان البرتغال ميسيو شار ريلفا والوزير لدى بلاط سلطان مراكش ميسيو دالوين والمسجل في القنصلية الفرنسية بالقدس ميسيو دوما لبيرتوي والدكتور سوكي. والكونت بودهوركي ببيروت ومدير البنك السلطاني بدمشق ميسي شلونبرغر ومديري المكتبة الوطنية بباريس ميسي لافوا وميسي تياري والمصورين الرسامين ميسي هوبو وميسي بيتي وميسي فيرمان ديدو الذي أسعدني الحظ النادر بأن أجد فيه ناشرا لم يقصر في الانفاق على طبع هذا الكتاب وبأنه كان لي في نصائحه الأخوية ومعارفه الفنية فائدة كبيرة